لا عليه آياتنا قال اساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائرين وهم نائمون فأصبحت كالصرين فتنادى المصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافون ألا عليكم مسكين وَأَغْدَوْا عَلَى حَرْبٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّون بل نحن مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فأقبل بعضهم على بعض يتلاوون قالوا يا ويلنا إن كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون كذلك العذاب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 فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمَّا لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي متين أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَرَمٍ مُثْقَلُونَ ام عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب حوت ادنا وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء فجتباه ربّه فجعله مِنَ الصالحين وإيَّاكَ الَّذينَ كفروا لَيُزْلِقُونَ كَبِئْسَارِهِمْ لَيُزْلِقُونَ كَبِئْسَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ